habihi gafiyat rahman rahim bismillahi al-Muhiimin al şeyin ve naçri فإنك خير الناصرين وافتح لي فإنك خير الفاتحين واغفر لي فإنك خير الغافرين وارحمني فإنك خير الراحمين واحتني ونجني من القوم الظالمين ألف لامي من طاسين حافرين مرج البحرين التقيان بينهما برز كل يبغيان أسألك بها وبلايات وبالأسماء كلها وبالأعظم منها انتج على الله ما طوع يديا والآلف العاكم عليا والنقطة أصلة منك إليا أحن القاف أدمع ولا حكم حكمك ولا أمر أمرك والسر سرك ولا إله غيرك وأنتم الملك عقل المبين تاه يا سين. نور ألف لام, ألف, لام الف لام صاد قاف اللهم ورائهم محيط وهو قرآن مجيل في لوح محفوظ ولا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم